وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِشَمْسٍ يُمْسِكُ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ نَهَارٍ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 قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعم ان انتم الا في ضلال